ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري كل يجري إلى أدنى مسموم وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن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 وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْفِضِينَ لَهُ الدَّرَكَ فَلَمَّا نَجَّاهُم إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَدْرِ حَدُّ بَايَاتِنَا إِلَّا كُلُّ قَدَّارٍ كَبِيرٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَرُدُّ فِيهِ فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الشاعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس me